يَتَغَالبُ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اقرنكم من الله اثبات ان الله عليه القدير قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن تقولون اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم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 ايمانكم يمننون عليك ان اسلموا قل لا تمننوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم ليمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيبك وَالآب وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ